وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتن بالنهار ثم يبعثكم فيه ثم يبعثكم فيه ليقضى جناً مسمى ثم إليه منجعكم ثم ينبيكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويُرسل عليكم حفظه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 أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرق الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون إذا رأيت الذين يقوبون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يقوبوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين